بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين نسلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيع يستر ضَعِيفُ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمْ وَنَجَعَلَهُم الواَارِثين وَنُمَكِنَ لَم ف الأرض وَنُرِيَ فِي الععَعونَ وَه مَانَ وَجودَهُماَا مِنهُم وَنُمَكِنَ لَم فِي الأرْرض وَنُرِيَ في العونَ وَه مَانَ وَجودَهُماَا مِنهُم م كانَوا يَحذَرُون وَأَوحَينَ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 اِغْفِرْ لِفِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُ عَدُوٌّ وَحَزَنًا إِنَّ فِي الْعُبُنِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُم مَا كَانُوا خَاطِئِينَ وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نتخذه ولدا عَسَى أَن يَنْفَعْنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 مَا بَلَغَ شِدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا ودخل المدينه على حين غفلتين من اهلها فوجد فيها رجلين يقاتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه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 فأصبح في مدينتي خائفين يترقبوا فإذا الذي استنصره بالأمس يصرخوا فإذا الذي استنصره بالأمس يستصريحه قال له موسى انك لغوي فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْعَثَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قتلت نفسا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 لَعَلِّي آتِيكُم مِّنها بِخَبَرٍ أَوْ جُزْءَةٍ مِّنَ النَّارِ أَوْ جُزْءَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُم تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن أَنْ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَى اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدِبِرًا, ولا مدبرا وَلَمْ يُعَقِّبْ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 وَاخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي لِئَلَّا أن يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عُدَّتَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَ الْغَالِهُونَ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي اذا اين الاولين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن ومن تكون له عاقبه الدار انه لا يفلح الظالم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 من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدا, وهدا ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت الجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وَمَا كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قروناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَسْدُو عَلَيْهِمْ وَمَا كُنْتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ومعيشتها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 وَرَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ فَهُمْ لَا يُتَسَاءَلُونَ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 قُل رَأيتُم إنِ ج عَى اللهَّ عَلَيكُم ليلى سرَمَدًا إلى يَوْ القياامَةِ م مننْ إلَهُ غَيْرُ اللهَّه يَأتيكُم بضياأَفَلا تَسمَْعون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 وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن تبقى وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوْ لَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّاعُ الْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا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 كل شيء هارك إلا وجأها له الحكم وإليه ترجعون